فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ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 فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قراء قاصٍ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا صحو مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملك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 فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبيلكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنتم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 من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشوهم جميعا ثم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 الشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاء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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون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 أتَاهُم نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ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 ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في النلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وكذلك فتن ما بعضه ببعض ليقولوا اها اولئك من الله عليهم من بيننا اليس الله بعلم بالشاكرين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 متابا من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إن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 ينبئكم بما كنتم تأملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه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 قل من ينجيكم من ظلمات البرع والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم آتوم تشرقون.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 انظر كيف نصرعف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردعنا أَبِنَا بَعْدَ إِذْ هدان الله نَالَ اللَّهُ الشياطين في الشَّيَاطِينُ حيران له أصحاب الشياطين الأرض حَيْرَانَ لَهُ الْصَّابِ الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 وهو الحكيم الخبير وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نرين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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَنَا أُحِبُّ الْآفِنِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي أكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء رب شيئا وسع رب كل شيء إن علم أ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 وتلك حجة أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم وجب بينهم وهداهم إلى صراط مستقيم.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 هؤلاء الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، فقد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُم قُتِبَ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقًّا قَادِرِ هِ اذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَنَا بَشَرٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ قُل مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ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 نذرهم في خوض يلعبون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم مما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 وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أغناب والزيتون ورمان وجنات من أغناب والزيتون وربما نمشتبه وغير متشابه أو ضرو إلى ثمره إذا أثمر وينه.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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بركي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 ذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْرَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ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 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسول الله علي و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررت إلي وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذر ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكنوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إن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 يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يأملون وربك الغني ذو الرحمة إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ أَخْرَىٰ إِنَّمَا تُعْدُونَ لَآتِ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 إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزغمهم وهذا لشركائنا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 ومن المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنغام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذغمهم وأنغام حرمت يخهرون وأنام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيه بما كانوا يفترؤون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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افترا يَبُلُّ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ ما نمتشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم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 إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسحوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَلَن يَجِدَ إِلَّا نَارًا كَالِدًا وَعَنِ الَّذِينَ هَادُوا خَرَّبْنَا كُلَّ ذِي ضفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُهُ نُهُورُ مَا أَوْ الْخَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَقَ بِعَوْمٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حررنا من شيء كذلك كذب الذين من قبرهم حتى ذاقوا بأسنا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 قلتَ قالوا أتَلُّ ما حَرَّمَ رَبُّكُم مَّا لَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُوْلَادَكُمْ مِنْ إِبْلَاعٍ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 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ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 الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا لعلينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آيَاتِنَا سُوَءٌ أَلَا ذَابٍ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَعْنُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ فأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلتم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليابل وكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم